في الأرض و ل ا ط النابلسي ئ ر ي للعلوم أ م ث ا ل ك م م ا فرطنا في ا ل ك ت ا ب م ن ش ي ء ثم إلى ر ب ه م يحشرون و ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا ب ي ا ت ن ا صم وبكم في الحسنى يشأ يغلل ومن يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ولقد أ ر س ل ن ا إ ل ى أ م م من قبلك ف أ خ ذ ن ا ه م ب ا ل ب أ س ا ء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إ ذ جاءهم ب أ س ن ا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا, حتى إذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أ ر أ ي ت م إ ن أ خ ذ الله سمعكم و أ ب ص ا ر ك م وختم على قلوبكم من إ ل ه غير الله ي أ ت ي ك م به انظر كيف نصرف ا ل آ ي ا ت ثم هم يصدفون قل أ ر أ ي ت ك م إ ن أ ت ا ك م عذاب الله ب و ت ة أ و ج ه ر ة هل يهلك إ ل ا القوم الظالمون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 إ ن ا ت ب ع إ ل ا ما يوحى إ ل ي ه قل هل يستوي ا ل أ ع م ى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه, ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 حتى إ ذ ا جاء أ ح د ك م الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إ ل ى الله مولاهم الحق أ ل ا له الحكم وهو أ س ر ع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن أ ن ج ا ن ا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أ ن ت م تشركون قل هو القادر على أ ن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أ و من تحت أ ر ج ل ك م أ و يلبسكم, يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ب أ س بعض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 ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع و إ ن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أ و ل ئ ك الذين أ ب س ل و ا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أ ل ي م بما كانوا يكفرون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 قل إ ن هدى الله هو الهدى و أ م ر ن ا لنسلم لرب العالمين و أ ن أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة واتقوه وهو الذي إ ل ي ه تحشرون وهو الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة وهو ا ل ح ك ي م الخبير و إ ذ ق النابلسي إ ب للعلوم الاسلاميه إني ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ل ي ك و ن من ا ل م ح س ن ي ن فلما جن عليه الليل ر أ ى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضار ل م ي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 ق اتحاجوني ل أ في الله وقد ه د ا ن ولا أ خ ا ف ما تشركون به إ ل ا أ ن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أ ف ل ا تتذكرون وكيف أ خ ا ف ما أ ش ر ك ت م ولا تخافون أ ن ك م أ ش ر ك ت م بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ف أ ي الفريقين أ ح ق ب ا ل أ م ن إ ن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل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 ولو أ ش ر ك و ا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أ و ل ئ ك الذين اتيناهم الكتاب والحكم و ا ل ن ب و ة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أ و ل ئ ك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أ س أ ل ك م عليه أ ج ر ا إ ن هو إ ل ا ذكرى للعالمين وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره إ ذ قالوا ما أ ن ز ل الله على بشر من شيء قل من أ ن ز ل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أ ن ت م ولا آ ب ا ؤ ك م قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أ ن ز ل ن ا ه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أ م القرى ومن حولها والذين يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا أ و قال أ و ح ي إ ل ي ولم يوحى اليه شيء ومن قال س أ ن ز ل مثل ما أ ن ز ل الله ولو ترى ا ذ الظالمون في غمرات الموت و ا ل م ل ا ئ ك ة باسطوا أ ي د ي ه م أ خ ر ج و ا أ ن ف س ك م اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آ ي ا ت ه تستكبرون ولقد جئتمونا ف ر ا د ا كما خلقناكم أ و ل م ر ة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أ ن ه م فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إ ن الله ف ا ل ق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ف أ ن ا تؤفكون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 وهو الذي أ ن ش ا ك م من نفس و ا ح د ة فمستقر ومستودع قد فصلنا ا ل آ ي ا ت لقوم يفقهون وهو الذي أ ن ز ل من السماء ماء ف أ خ ر ج ن ا به نبات كل شيء ف أ خ ر ج ن ا منه خطرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان د ا ن ي ة وجنات من أ ع ن ا ب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره إ ذ ا أ ث م ر وينعه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 فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف ا ل آ ي ا ت وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي إ ل ي ك من ربك لا إ ل ه إ ل ا هو واعرض عن المشركين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 ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون و أ ق س م و ا بالله جهد ايمانهم ل إ ن جاءتهم آ ي ة ليؤمنون بها قل إ ن م ا ا ل آ ي ا ت عند الله وما يشعركم أ ن ه ا إ ذ ا جاءت لا يؤمنون و ن ق لفضيله ب أ م الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ن ه م ي ع م ه